َ وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف َ غ ن ى ف َ م ا اليتيم فلا تقهر و َ م ا السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث